رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابة يوم يقوم الروح والملائكة صفر لا يتكلمون يوم يقوم الروح والملائكة صفر لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن إلا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 أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة الخاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى